إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم فدم دم ولا يخاف عقباها